ومثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط أخرجه مسلم اللهم يا رب العالمين إنا ندعوك فيما بين الأذان والإقامة وأملنا فيك سبحانك كبير عظيم بأن تستجيب دعاءنا وتصلح أمورنا وأحوالنا وأن تبارك لنا فيما رزقتنا فاللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها اللهم ارحمنا برحمتك اللهم وأنزل علينا من رحماتك وجودك وعفوك وكرمك اللهم بارك لنا في أعمالنا اللهم بارك لنا في أعمارنا اللهم واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم واجعلنا من عبادك المتقين المهتدين اللهم ولا تجعلنا من الضالين ولا المضلين إخوة الإيمان لحظات يسيرة وتقام صلاة العشاء Allahu akbar, Allahu akbar Ashadu an la ilaha illa Allah Ashadu an muhammad ar ala assalati, haya ala al-falak قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله Estu, Estu, Estu, Estu, Estu, Estu, akbar, Allaho akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما بك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اكراما للذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّهُ لَكَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى فإذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حد به ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا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 أُولَٰئِكَ آلِهَةٌ مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ كَانَ مَبْعُودُونَ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 كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا اناكم ما فاعلين الله اكبر الله اكبر مع الله لمن ربنا ولك الحمد الله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 وَإِنْ أَدْرِ لَهِ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ حين حِينٍ قَالَ رَبُّكُمْ بِالْحَقِّ وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا الحمد الله أكبر. الله الله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 Oh سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ الله أكبر الله أكبر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 الله أكبر Amen.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 أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعاليت يا ذي الجلال والإكرام لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير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 وهكذا يخص الإيمان في كل مكان قضيت شعير صلاة العشاء من مسجد رسول الله